وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضال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 وقضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ سوف يأتيهم ať ما كانوا به يستهزئون ألم ať vám dá, ať مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحق بالذين سَخِرُوا منهم, فحاق بالذين سخروا منهم 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27. السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ عَسَكَرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَلَّا غَيْرَ اللَّهِ أتخذ وَلِيًّا Fátir السmaوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا Fátir السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن لمن أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ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 هو الطاهر فوق عباده، وهو الطاهر فوق عباده، وهو الطاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهاده، ولله شهيد بيني. بَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ ظَلَمَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهَةً أخرى. قل لا أشهد. قل إن ما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء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 124. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 125. ثم لم تكن فتنتهم إلا فَكَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا.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 قالوا بَلَا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ مرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم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 ما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من طنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتابه شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صمموا وبكوا. 124. من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 125. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة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 بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون الاله شان وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى بَلِكَ فَاخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنحرين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 19V sollen se tvě cost to information, kote mluvidvat أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ podívají stochit jakýt, že níspíklad k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 لا تطردوهم فتكونوا من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليق بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة اَمَّا مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا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 كَذَّبْتُمْ بِمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وهو خير الفاصلين. قل لو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 لا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من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 وَأَجَنُّ نُسِمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفضا وَهُوَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت رفته ثم الله قل مين نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تدعونه تضرعون وخفيه لأن أجانا من هذه لنكون من الشاكرين Qulillahu yunjiikum minha قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن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 كُلُّ الثَّعَالَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٍّ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخوضون في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 شيء ولكن ذكر ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن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 علمو بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا يرفعنا ولا يضرنا ونرد على أعتابنا بعد إذ هدانا الله كل ذيسته وهش ياطين في الأرض حيران لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَى أَتِنَا قُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِ الذَّنَّ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 والشهادة وهو الحكيم الخبير